بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدتر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر والرجز فهجر ولا سمن تستكهر ولربك فاصبر فإذا نقر في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 إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قتورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة